أعوذ بالله للشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا, وأنزلنا فيها آيات بينات وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجندوا كل منهما مئة جهدا ولا تأخذكم بإمارة فتوفيه لله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عدادهما طائفة من المؤمنين الزالي لا ينقف إلا زالية أو مشركة الزالي لا الثانية أو مشركا والثانية لا يفتحها إلا سان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصدات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجردوهم ثمانين جهدة ولا بلعنهم شهادة أبدا وأولئك وهم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله شهداء الا نفوس والذين يظنون ازواجكم ولبيكم لهم شهداء الا نفوسهم فشهادة امن مما اربع شهادات بالله فشهادة امن مما شهادات والذين يرضون أسواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالمال إنه لمن الصادقين والخالصة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنا العذاب أن تشهد أربع هنا من الكاذبين والخالصة أن غضب الله علينا إن كان من الصادقين ولو لا فضل الله عليكم ورحمة وأن الله ترى ورحيم إن الذين جاءوا بالكذب عصمة منكم لا تأسوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل من يمن مكتسب من الليل ولمن توطن يذرا من قبله عذاب عظيم لولا ان سمعتم وان المؤمنون والمؤمنات مؤمنات خير وطال هذا اكروا لأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك, فأولئك عند الله هم الكاذبون ولوني قبل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أصمتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه وتقولون بأفوالكم ما ليس لكم به علم وتفسبونه هينا وهو عدة الله عظيم ولولا إن سمعتم قلتم ما يكون لنا قلتم ما يكون لنا أن تكلم بهذا سبحانك هذا مهتان عظيم يعظكم الله أن تعودون مني أبدا إن كنتم مني ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاهشة في الذين آمنوا الفاحشة في الذين آمنوا له. لهم لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولو لا قد الله عليكم ma yeah. dreiwol Oh, <laughs> أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم لنس عليكم جناح أن تأكلوا